اخوة الامان في كل مكان تشاهدون كما اشاهد اخوانكم المسلمين من الحجاج والمعتمرين وهم فريحين بجوار قبلتهم المعظمة وقد اخذت الاماكن بمجامع قلوبهم لا يفارقونها إلا ولهم حنين وفي نياتهم الرجوع يحزمون حقائبهم متألمين على تركهم أقدس البقاع وتظهر منهم سوابق العبرات ويتصعد من بواطنهم لقوة الوجد لواحق الزفرات ولسان حالهم يقول أرسلت أعيني دموعا غزارا وحوت أضلعي لهيبا ونارا ليس نأي رضا وعمطي بنفس إنما كان بالقضاء الطرارا فعسى فعس الله أن يمن بعود فعساه يطفي لهيبا ونارا إخوة الإيمان في كل مكان هذا المكان ليس كأي مكان هنا لكي تجلس وتكحل عينيك برؤية الكعبة المشرفة يا له من وقت يمضي وأنت أمامها هنا الزمن غير الزمن هنا تمر الدقيقة عليك كأنها ثانية وأنت فرح بجوار بيت الحبيب بيت خالقنا ورازقنا هنا تستجاب الدعوات وتسكب العبرات أيها الإخوة الآن يلقي فضيلته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله Allah ah akbar Allah ala abone ol Abone Allah Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي <Sessizlik> على وقدَّرَهما مواقيتَا للأعمالِ ومقادِرَا للأعمار لا إله إلا هو جعل في مرور الأيام والليالي عبراً لأهل هذه الدار أحمدُه سبحانه وأشكرُه على عظيم آلائه والشكر سبيلٌ للمزيد والاستكثار وأشهد أن, لا... وأشهد... وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً خالصةً مفرصة بصدق المعتقد وصحة الإقرار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمي العربي الهاشمي المصطفى المختار صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله السادة الأطهار وأصحابه البررة الأخيار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله رحمكم الله فمن عرف الله أد حقه ومن أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لزم سنته ومن قرأ كتاب الله عمل به ومن أراد الجنة عمل لها ومن خاف النار هرب منها ومن أيقنا بالموت استعد له يقول علي رضي الله عنه اشتد خوف من اثنين طول الأمل واتباع الهوى أما طول الأمل فينسي وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضلله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون أيها المسلمون حجج جبئ الله الحرام ها أنتم تودعون عَامًا وَتَزْدَلِفُونَ الاستقبال عاما آخر وذلك كله من أعماركم وأيامكم عاما مضى بما أُدعتموه من عمل فمن أحسن فليهنأ وليحمد الله وليزدد وخير زاد التقوى ومن كان غير ذلك فلا يزال في الأجل فسحة فليستعتب وربكم يتوب على من اللهم جل عامنا عام خير وبركة وأيامنا أيام أمن وأمان وسلامة وإسلام اللهم وفقنا, في عامنا في اللهم وفقنا فيه لصالح العمل وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن واجمع اللهم كلمة المسلمين على الحق والهدى والصلاح وأعز الإسلام وأهله وأذل الطغاة وأعداء المله الله أيها الإخوة في تقلب الأيام وتصرم الأعوام فرصة وفرص للمراجعات والمحاسبة فطوبى لمن أخذ العبرة وفاضت منه العبرة والحسرة لأرباب الغفلة فلينظر العامل عمله وأين المؤمل ومأمله يا معشر العباد أين الآباء والأجداد وأين المرضى والأصحاء والعواد أفطوا إلى ما قدموا الموعد يوم المعاد والملتقى يوم تناد يوم ينفخ في الصور وينقر في الناقور يا عبد الله السعيد موعظ موعظة بغيره وإذا ذكر الموتاء فعد نفسك منهم فخذ من حياتك لموتك ومن فراغك لشغلك ومن صحتك لمرضك ومن غناك لفقرك وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وكلما قصر الأمل جاد العمل كم من مستقبل يوما لا يستكمله وكم من مؤمل لغاد لا يدركه ومر الأجل ومسيره أدرك حقيقة الأمل وغروره ومن أنفع أيام المؤمن ما ظن أنه لا يدرك آخرة يا وحيدا بعد قليل في قبره يا مستوحشا بعد أنس حين انقضاء عمره تجمع الدنيا على الدنيا لغيرك وينساك من أخذ كل خيرك هل لا تزودت لمقرك فبادروا رحمكم الله فبادروا بالصحة ساقكم واحفظوا أمانة التكريف لمن ائتمنكم لا شيء أقل من الدنيا ولا شيء اعز من النفس فاقنع بالكفاف وصل نفسك بالعفاف وقف متدبرا في حالك فالمؤمن وقاف يا عبد الله أفضل الأعمال أداء افترض الله والورع عما حرم الله وصدق النية فيما عند الله واعلم أن الرضا في طاعة الله فلا تحقرن من الطاعة شيئا والسخط في معصية الله فلا تستصغرن من المعاصي شيئا وأشرف الأوقات ما صرف في طاعة الله ولا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر عظماً من عصيت والنفس إن لم تشغلها بطاعة الله شغلتك بما لا ينفع والقلوب كالقدور تغلي بما فيها والألسنة مغارفها والذنوب مفسدة القلوب والقوي من داوى معنا الطاعة والضعيف من غلبته محارم الله والعمل بضعة الأقوياء والأمان بضاعة الضعفاء والتؤادة مستحسنة في كل شيء إلا ما كان من أمر الآخرة وعجلت إليك رب لترضى والبركة في أكل الحلال والعمل الحلال فالله طيب لا يقبل إلا طيبا وخزائنه لا تنفد فهو الرزاق ذو القوة المتين والصدقة تدفع البلاء وما نقص مال من صدقة وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم والقناعة كنز لا يفنى وراحة الجسم في قلة الطعام وراحة النفس في قلة الآثام وراحة القلب في قلة الاهتمام وراحة اللسان في قلة الكلام وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة والمهزوم من هزمت نفسه ومن لم يرض بالقضاء فليس لحمقه دواء والعيش مضمون والرزق مقسوم والهموم لا تدوم ومن أراد أن تدوم له السلامة والعافية من غير بلاء فما عرف التكليف ولا أدرك التسليم والخير كله في الرضا فإن استطعت, فإن استطعت يا عبد الله أن ترضى وإلا فاصبر والرضا يكون بسكون القلب تحت مجار الأحكام يقول حاتم حاتم, حاتم الأحمق نظرت في أحواض الخلق فإذا الذي أحببت من الناس لم يعطني وإذا والذي أبغضته لم يأخذ مني فقلت في نفسي من أين أطيع فرأيت أني أطيع من قبل الحسد فطرحت الحسد من قلبي فأحببت الناس كلهم فكل شيء لم أرضه لنفسي لم أرضه لهم ومن عرف شأنه حفظ لسانه وأعرض عما لا يعنيه وكف عن عرض أخيه ودامت له سلامته وقلت ندامته والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس والمهاجر من هجر ما حرم الله والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره وأقرب الناس بالرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا وما كان الرفق في شيء لا زانه وما نزع من شيء إلا شانه وإن الله لا يعطي على رفق ما لا يعطي على العنف وصانع المعروف لا يقع وإن وقع وجد متكأ يا عبد الله علق قلبك بربك وخذ بالأسباب وليكن زادك قناعة والصبر والشكر والأمل مع إحسان العمل وإحسان الظن وإحسان النظر والوقوف عند الحق وليكن زادك الوقوف عند الحق وعدم تجاوز الحد والحرص عن الورع طاعة لله ونفع لنفس وقياما بالمسؤولية ومن سنع كذلك حسن إيمانه واجتمع عليه أمره فلم يكن لوقته مضيعا ولا بغير النافع والمفيد مشتغلة ألا فتقول الله ألا فتقول الله جميعاً عباد الله ولا تكونوا كأصحاب نفوس قصد قلوبها وغلظت أكبادها وعظم, وعظم عن آيات الله حجابها فلا تعتبر ولا تذكر فإن أقوام جاءتهم آيات ربهم فكانوا منها يضحكون وأراهم ربهم آيات كل آية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 وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عالم خبير افعل الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله موقف القلوب بالوعظ والتذكير أحمده سبحانه وأشكره على فضله العميم وخيره الوفير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مبرأة من الشرك كبيره والصغير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميمين ومن تبعهم بإحسان ومن على نهجهم يسير وسلَّم التسليم الكثير أما بعد فالإنسان بغير دين ورقةٌ تُقلِّبها الرياح لا يستقر له حال ولا تعرف له وجهة ولا يسكن له قرار وما يشرك بالله فكأنما خَضَ من السماء فتخطفُه طير أو تهوي به الريح في مكان سحير. الإنسان بغير دين لا قِمَتَ له ولا مكانه. قال قُد مُتَبَرِّم مُتَقَلِّبٌ لا يعرف حقيقة نفسه ولا حكمة وجوده. فمن يرد الله هو يهديه يشرح صدره الإسلام، وما يرد أيضًا الله يجعل, يجعل صدره ضيق حرجا كأنما يصعد في السماء. كذا يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. الإنسان بغير دين حيوان بهيم وسبع ضار لا تهزبه تقافة ولا يرده ولا يردعه وازع يتمتعون ويأكلون كما تأكل عام لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم عيون لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها هنائك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون والمجتمع بغير دين مجتمع غابة وإن بدرت فيه بوادر حضارة أو بدت فيه أثرة من علم الحياة فيهم هي من نصيب الأشد الأقوى وليس للأصلح والأتقى العلوم المجردة تدل على الوسائل ولا تقود إلى الغايات وتعطي أدوات ولا تعطي قيما وأهدافا علم بظاهر الحياة الدنيا وأسبابها كما ذكر الله في أقوام يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون إن في ظاهر الدنيا من يزداد ثراؤهم بازدياد عصيانهم ومخالفاتهم ولقد جاء في التنزيل العزيز فلما نسل ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطيع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين إن من الخطائين من يؤدب فيتأدب ويؤخذ فيتراجع فالحرمان له فطام عن الذنوب وطريق إلى المتاب ومنهم من تتكاثر حوله دنيا كما تتكاثر الأمواج على الغريق فلا يزال يكرع منها حتى يهلك إن أنواع الابتلاء وأنواع الجزاء أوسعوا من علمنا وإدراكنا فاستفتحوا رحمكم الله عامكم بالعمل الصالح وأحسنوا ظن برب بربكم وأصلحوا ذات بينكم ألا فاتقوا الله رحمكم الله وأمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم توبوا إلى ربكم من المعاصي واستعدوا ليوم يؤخذ فيه بالأقدام والنواصي قدم الباقية على الفانية في هيم من عالية لعلكم تلحقون بمن عناهم الله بقوله كلوا وشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ثم صلوا وسلموا عن الرحمة المهدا والنعمة المصداه نبيكم محمد رسول الله فقد أمركم بذلك ربكم في محكم تنزيله فقال وهو الصادق في قيله قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين مرض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعندنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وهذا لا شرك ولا مشركين واحمِ حوزة, حوزة الدين واحمِ حوزة الدين واخذوا الطغاة والملاحدة والسائرين على ملة الدين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمة نواة أمورنا واجعل لهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع لضاك يا رب العالمين اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك وأعزه بطاعتك وأعلي به كلمتك واجعله نصرة للإسلام والمسلمين واجمع به كيمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين اللهم وفقه ونائبه وإخوانهم وأعوانهم لما تحب وترضى واخذ بين واصيهم للبر والتقوى اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر عشد. يعز يعزف إهل الطاعة ويهدى فيه إهل المعصية ويمر فيه بالمعروف وينهى فيها المنكر إنك على كل شيء قدير اللهم إن لنا إخوانا مستضعفين مظلومين قد مسهم الضر وحل بهم الكرب واشتد عليهم الأمر تعرضوا لظلم والطغيان. سفك الدماء وقوة الأبرия ورمّل نساء ويوت ما أطفال. اللهم يا الناصرين المستضعفين ويا منجي المؤمنين انتصر لهم وتولى أمرهم وكشف كربهم وارفع ضرهم. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أحب نماءهم واجمع عن الحق وهدى كلمتهم وول عليهم خيارهم وكفهم أشرارهم مبسط الأمن والعدل والرخاء في ديارهم واعدهم من الشر والفتن. ما ظهر منها مبطن. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. أنت الغني ونحن فقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. أنت, انت, أنت. أنت, أنت. أنت الغني ونحن فقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. أنت الغني ونحن فقراء. أنزل علينا الغيث. ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم إننا نسألك إنك كنت غفرا فأرسل السماء علينا مدرارا وجعل ما نزلته قوة لنا على طاعتك وبلاعا إلى حين اللهم إن خلق من خلك اللهم إن خلق من خلك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فدة القائمين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 اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد, قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله, أكبر الله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 قال الشمس ضياءً والقبر نوراً وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إِنَّ فِي أَخْتِلَافِ الْعِلْمِ وَالْنَهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَقُونَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ أَنَا وَرَضُو بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا أَقْمَعْنُ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يأديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات نعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الله, الله أكبر الله لمن حميده ربنا للله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغروب عليهم ولا الله أَو يُعَجِّلَ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ استعجالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ أَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لجنبه أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا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 لمن حمده ربنا لك الحمد الله <الضحك> الله <الضحك> <الضحك> <الضحك> <الضحك> <الضحك> <الضحك> <الضحك> السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم <ورحمة> الله <سلام> عليكم <ورحمة> الله أستغفر الله, أستغفر الله.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 قضيت شعائر صلاة الجمعة الجمعة الأخيرة من عام 1432 للهجرة نقلناها لحضراتكم من جوار الكعبة المشرفة بمكة المكرمة وقد نهض المصلون لأداء ركعتي السنة وبعد ذلك مغادرة المسجد الحرام يتجهون إلى مساكنهم ومن ثم وعند المنادات لأذان صلاة العصر يعودون مرة أخرى إلى هنا أشواق متواصلة وحب وحنين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من جميع المسلمين صلاتهم ودعائهم وصالح أعمالهم وأن يعيدهم إلى ديارهم سالمين غانمين وقد حقق الله لهم ما أرادوا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عام 1433 للهجرة عام خير وبركة ونصر وفلاح نصر للمسلمين المستضعفين في كل مكان إلى نلقاكم بما الله تعالى تقبلوا تحيات الأسرة التلفزيونية التي تشرفت وساهمت في نقل وقائع هذا اليوم كان معكم من هندسة الصوت الزملاء عبد المعين برقاوي محمد عيد إبراهيم محمد الصهيل مش على الصبحي وزكي غنيم أخرج لأنظاركم هذه المشاهد الإيمانية بكل الحب والتقدير الزميل عبد الرحمن الغامدي هذا محدثكم حسان بن يحيك التوع يتمنى لكم عاما هجريا سعيدا يترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 سَن شَديددا مَِّدهُ يُبَشِّرَ الْ المُؤمِنين وَُبَشّرَ الْ المُؤْمِنينَ الذينَ يَععملونَ الصَّالِحَاتِأََّ لَهُمْ أَجرًْا حَسَنَا مَا كِثينَ فِيه أَبَدَ وَيذِرَ الذيينَ قالَاُ التَّخَذَ اللهَّهُ وَلَدَا مَا لَهُم بِهِ مِنْ علم وَلَا لآبا برد كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا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 نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيات آمنوا ربهم وزدناهم هدى وربتنا على قلوبهم إذ قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لن ندعو من دونه هل لقد قلنا اذا شططا ها اولئك قومنا اتخذوا من دونه الهها لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا واذا اتزلتموهم وما يعبدون إلا الله